النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية إذا الحوب شبت مشينا لها نخوض لطاها وأهوالها فنحن لوبات ونحن لها وقود يضريم إشعالها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين العاشر مشعبان لسنة ألف واربعمائة واربعين للهجرة نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين أكثر من ستة وعشرين قتيلا وجريحا من جيش النيجري والجيش النيجيري المرتدين في برنو هلاك وإصابة أحد عشر عنصرا من الشرطة الأفغانية المرتدة في كابل وهجوم على ثلاث ثكنات للجيش الأفغاني المرتد وموقع لأحد الميليشيات التابعة له في ننجرهار مقتل وجرح خمسة عناصر من الجيش الرافضي المرتد في ديالا وشمال بغداد البداية من ولاية غرب إفريقية أكثر من ستة وعشرين قتيلا وجريحا من جيش النيجر والجيش النيجيري المرتدين في برنو بتوفيق الله ومنه فصد جنود الخلافة لهجوم من الجيش النيجيري المرتد في منطقة تومبوم في برنو أمس حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة كما تقدم إليهم الأخ الاستشهادي موسى الأنصاري تقبله الله فتوسط جموعهم وفجر سيارته المفخخة ما أسفر عن هلاك 23 عنصرا وإصابة آخرين فيما لا بقيتهم بالفرار ورد الله كيدهم وعلى صعيد متصل صال جنود الخلافة على حاجز لجيش النيجر وميليشيا موالية له في بلدة سابوغري في منطقة برنو أمس أيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة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 تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عبوة ناسفة على آلية للشرطة الأفغانية المرتدة بالناحية التاسعة في مدينة كابل أمس ما أدى لتدميرها وبعد تجمع عدد من المرتدين في المكان فجر المجاهدون عليهم عبوة أخرى ما أدى لهلاك وإصابة أحد عشر منهم ولله الحمد وعلى الصعيد ذاته شن جنود الخلافة هجوما على ثلاث تكنات للجيش الأفغاني المرتد في قرية أوغز بمنطقة ديبالا بنانجرهار أمس حيث اشتبكوا مع عناصرها لمدة ساعتين مستخدمين جميع أنواع الأسلحة وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم واغتنموا عددا من البنادق والأسلحة الخفيفة والذخيرة كما هاجموا موقعا لأحد الميليشيات الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة في قرية باغدرا بمنطقة أشين في نانجرهار بالأسلحة الرشاشة ما أسفر عن هلاك اثنين من المرتدين وجرح آخرين ولله الحمد والمنه وإلى ولاية العراق مقتل وجرح خمسة عناصر من الجيش الرافضي المرتد في ديالا وشمال بغداد من ديالا بتوفيق الله تعالى تمكنت مفارز القنص من استهداف ثكنة للجيش الرافضي المرتد على الطريق الرابط بين حمرين والمقدادية أمس ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخر نسأل الله أن يعجل بهلاكه وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي الإصدار المرئي لينصرنكم الله ولله الحمد على توفيقه وفي شمال بغداد بتوفيق من الله وحده فجر جنود الخلافة عبوتين ناسفتين على دورية راجلة للجيش الرافضي المرتد وسط منطقة الطارمية ما أدى لإصابة ثلاثة عناصر ولله الحمد وإلى ولاية الشام من الرقة بفضل الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على عنصر من البيكيكيه المرتدين أثناء محاولته تفكيكها بالقرب من قرية أبو قبر شرقيا لأبيض ما أدى لإصابته نسأل الله أن يعجل بهلاكه وفي الحسكة بتوفيق الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي صورا لتفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للبيكيكيه المرتدين على طريق الشدادي البشائر ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية ليبيا من برقه بتوفيق الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من هجومي جنود الخلافة على بلدة الفقهاء جنوب ليبيا ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين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 وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغل الجنان وأفضالها عشقنا شدّها وسلسلها بتوحيد ربي سموالاها ونرج القبول فوهل لها فوهل